بسم الله الرحمن الرحيم كيف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال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 يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إما نبشرك بغلال اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أما أم يكون لي غلاما وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عفيا قال كذلك قال ربك هو علي مهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليانا سويّاً فخرج على قومه من المحراب فوحاً لي أن تبّح بكرته وعشيّاً يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتينا الحكم صبياً وحنانا من لدننا وذكّتُ وكان فقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مغيمئذ انتببت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن كإن كنت تقيا قال إنما وقال ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمتسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية لنات ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت فيه مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منفيا فنازا من تحتها لا تحزني قد جاء لك ربك تحتك سريا وهودي اليك بغذاء نقله تساقطا عليك رطبا من جليها فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر اقدا فقولي إن ذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا نظيم لقد جئت شيئا فريا يا أستهارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَطَوَّلَ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارٌ شَقِيًّا وَالسَّلامُ لَيْلًا يَوْمًا وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كان يَتَّخِذُ مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في رفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً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 لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا يا أبت إني أخاط أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضي أنت عن آلهتيا لم تنتهي لأرض منك واهدني ما ليا قالت سلام عليك استغفر لك ربي إنه كان ذي حفي وأعتذركم وما تدعون من وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم نسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصه وكان رسول النبيّ وناديناه من جل الطور الأيمن وقربناه نجية ووهدنا له من رحمتنا أخاه عون نبيّ وذكر في الكتاب اسم عيله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 ولئلك الذين أنعم الله عليهم من منبين من جرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن جرية إبراهيم وإسرائيل ومن هبنا وجتبنا إذا تثنى عليهم آيات الرحمن حروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلق أضاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجن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 هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا مالت فلتوا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن ما خلقناه منه قبل ولم يك شيئا ربك لنحرنهم والشياطين كن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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جديا وإذا تثلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامهم وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا وريا قل من كانت في الضلالة فليمدد له الرحمن متى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما فَتَعْتَفَتَ يَعْلَمُونَ فَتَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانُونَ وَأَضْعَافُنَّ ذَا وَيَجِدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَّدُوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابُونَ وَخَيْرٌ مَرْدَى أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَمَّنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا فَنَجَّهُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِيهُ مَا يَقُولُ وَيَئِنَّ لَنَا فَرْدًا وَاتَّقَدُهُ مِن الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم وإنما نرد لهم عبدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وسدا ونتوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقد عند الرحمن عهدا وقال اتقد الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفصر منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هزا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات لا آتِ الرحمان عددا لقد أَحصَاهُم عَدَّهُم عَدَّا وَكُلُّهُم آتِيهِ يَوْمَ الْحِيَاءِ فَرْلا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدَّا فَإِنَّمَا يَتَرَضَّى وَبِالْحَيَاةِ ذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟